وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِسَ سِئَأَتِي وَمَا إِذْنَ فَقَدَ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّ قَتْقُمْ أَمْفُسَكُمْ إِذْ تُدَاعُونَ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين فاعترفنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون